وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله ربه رحمة للعالمين وحجه على العباد أجمعين فهد الله تعالى به من الضلاله وبصر به من الجهاله وكثر به بعد القله واغنى به بعد العيلة ولم به بعد الشتات وأمن به بعد الخوف وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين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 إنما جعلك رطيفاً في التعامل معهم فبما رحمه من الله لنت لهم ثم قال الله ولو كنت فضا غريض القلب لم فضوا من حولك يم فضون يم فضون من حولك وان كنت نبيا وان كنت خاتما الانبياء وسيدا الاولياء ورات الاتقياء فان الناس لا يهمهم كثره صلاتك وصومك انما يهمهم ابتسامتك وحسن تعاملك ورفقك عندما تتعامل معهم ثم قال الله جل وعلا له فبما رحمة من الله لنت لهم ورو كنت فضًا غليظ القلب لمفض من حولك فأعفو عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحرس الناس على أن يحسنوا أخلاقهم مع الآخرين أقبل رجل فسأل النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله من أقرب الناس منك مجلسا يوم القيامة؟ فقال عليه الصلاة والسلام إن من أحبكم إليّ وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة احاسنكم اخلاقا الموطؤون أكنافا الذين يالفون ويؤلفون ثم قال ولا خير في من لا يالف ولا يؤلف وقال عليه الصلاة والسلام لما سئل ما هو اثقل شيء في ميزان العبد يوم القيامة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 هو حسن الخلق معهم وكلما كان الإنسان حسن الخلق مع الناس لطيفا في التعامل معهم استطاع أن يعطيهم صوره حسنة عن الإسلام الناس عندما يريدون أن يتعرفوا على الإسلام لن يتعرفوا عليه فقط عن طريق القراءة في الإنترنت أو عن طريق قراءة الكتب إنما يتعرفون على الإسلام الحقيقي الصادق عن طريق التعامل مع المسلمين.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 ثم جعل يقل ادبه ويقول وان كنت تريد نساء اذا انت جئت بهذا الدين حتى تدخل النساء في دينك فتبدا ان تعبث بالنساء نحن يريحك من بقيه المشوار نزوجك عشر نساء من اجمل نسائنا لكن اترك الدين الذي انت عليه وان كان الذي ياتيك جنون ان كانك عندك مرض صرع فانت تصرع عالجناك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 والله لقد دخلت عليه غاضبا وخرجت من عنده راضيا هذا الرجل عند التعامل ي... ي... يسيطر علينا به لقد دخلت غاضبا وخرجت من عنده راضيا فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل هذا الاسلوب معهم فهو القدوة لنا كما قال الله جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الآخر حسن الخلق وحسن التعامل أيها الاخوه الكرام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 كما أن أحدنا إذا دخل إلى بيته ربما نزع طاقيته أو, أو عمامته فكان الواحد يتخفف من اللباس إذا دخل بيته فقال عليه الصلاة والسلام موجها أصحابه إذا صلى أحدكم فليصلي في ثوبيه يلبس الإزار والرداء يتزين ثم قال فإن الله أحق من تزين له تأدب في تعاملك مع ربك يا اخي كما أنك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 فقال من اكل ثوما او بصلا فلا يقربن مسجدنا فان الملائكه تتاذى مما يتاذى منه المصلون دليل على عناية الإنسان بنفسه برائحته على أدبه مع ربه جل وعلا اذا خلى الانسان مع الله تعالى فانه يتأدب فلا ياتي معصيه ولا يجعل الله اهون الناظرين اليه ولذلك كان النبي صلى الله عليه واله وسلم يحذر من مثل ذلك ويأمر الا يكون المرء فقط حسن التعامل مع الناس ثم إذا تعامل مع ربه في صلاته لم يتادب كم نرى من الناس اليوم يقوم في صلاته ثم يعبث أثناء صلاته ولا يكون فيها راكدا في صلاته واقفاً باحترام بين يدي الله تعالى ربما عبث الإنسان في صلاته بأنفه أو ربما عبث بلباسه من أدبك مع الله جل وعلا أن تكون كما قال الله وقوموا لله قالتين قال المفسرون قانتين يعني أن, أن تكونوا غير متحركين أن تكونوا ساكنين بمعنى أن لا يعقث الإنسان أثناء صلاته بل يكون مستقرا النفس هابطا في حركاته حتى يكون متادبا مع الله تعالى وكذلك أن يحفظ لسانه فإن الله جل وعلا يبغض الفاحش البدي الكلام الذي يبغضه الله أمسك لسانك عنه فإن الله يبغض الفاحش البدي.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 مع ربه جل وعلا في دعائه ويدعو الله أن يهديه لاحسن الأخلاق احسن الأخلاق في اللسان احسن الأخلاق في الافعال احسن الأخلاق فيما انظر اليه احسن الأخلاق فيما اتكلم به إذا دعوت الله تعالى نهديك إليها فإنك حري باذن الله تعالى أن تتخلق بها أسأل الله جل وعلا ان يهدينا جميعا لاحسن الاقوال والاعمال والاخلاق لا يهدي لاحسنها الا هو اللهم واصرف عنا سيئها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 فقال صلى الله عليه وسلم ضعوا لي ماءً في المخضب ضعوا لي في إناء كبير فوضعوا له الماء وأقبل عليه الصلاة والسلام يغتسل حتى إذا وجد نشاطا اتكأ على يديه ليقوم فأغمي عليه فلبث وقتا مغمى عليه ثم أفاد قال أصل الناس قالوا لا يا رسول الله ينتظرونك قال ضعوا لي ماءً في المخضب آخر فوضعوا له الماء فلما اغتسل ثم اتكأ ليقوم أغمي عليه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 أن يكون متقدماً عندما يقيمها مع الله تعالى. وصف الله تعالى المنافقين فقال: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كساله. هم غير مؤدبين مع ربهم. أخلاقهم غير حسنة مع ربهم. أما المؤمن فينبغي أن يعظم مثل ذلك. أسأر الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم القرب إليه. اللهم قربنا إليك بالطاعات. اللهم وصرف عنا الخطايا والمنكرات. اللهم وفقنا لفعل الخيرات.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 اللهم اصلح احوال اهلنا في بلاد الشام واحوال اهلنا في مصر اللهم انزل عليهم الامن والايمان والسلامه والاسلام اللهم وحد صفهم على الخير يا رب العالمين يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم اللهم وإنا نسالك يا ذا الجلال والاكرام لهذا البلد ماليزيا أن تديم عليها امنها اللهم صب عليهم الخير صبا صبا ولا تجعل عيشهم كدا كدا اللهم انشر بينهم الايمان